يا الله يا الله في دعوه لنا تستجاب رفعت يدي بها في ليلة البارحة يا رب لا قفله في وجهنا كل باب أبوابك أنت أهل عبدك كلها فاتحة أطلب كوانا على بابك عزيز الجناب أطلب يا خالقي بأعمال صالحة، إن كان لي من عمل يشفع لنا من العقاب، أترك لنا أبواب غفران الرضا مارحة. يطلبك عبدك رفع شانه لعفوك وناك منك العفو وناب من كل يا كريم أفكارنا سارحة يالله اللي بمقدورك تسير السحاب ويصير برزخ يزيح العذب على المالحة يالله عوض علينا ليك المأب خسارة السوق صارت واصبحت فادحة تجارة العبد في سوق الخداع والكذاب مجاملات مع التجار ومصابة تجار ما ما تزيد اموالهم عن نصاب وفي الميادين كل خيولهم جامحة لا سارة ولا تجارهم مثل سود الذياب في كل جسم انتشوهنيابهم جارحة صار التعامل, التعامل مع التاجر بوطي الرقاب, الرقاب. قاموا علينا التجربة قرونهم ناطحة التاجر اللي يوضع بالمال حول حجاب تجارة سالكة واسعارها واضحة ان التجارة مع غيرك تراها سراب انا بتاجر معك بتجارة ناجحة انت الذي توفي الميزان يوم الحساب يوم الموازين بعمال اغضاء راجحة لا سار يوما تلحف نثراء والتراب تجارة العبد مع ربه الرابح